بسم الله الرحمن الرحيم حاميين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا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 هي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماوات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 ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين عاملوا وكانوا يتقون.وَأَوَّمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِلَى مَا جَاءُوا هَشِيدًا عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ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 وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثير.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 وقيضنا لهم قرآن فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبله.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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء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 ك بظلام للعبيد.